بسم الله الرحمن الرحيم قاسيد تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 آ نَسُنَارَاء إِ آ نَستُنَارًا سَآاتِكُمْ مِنهَا بِخَبَر سَآاتِكُمْ مِنهَا بِخَابَدٍ أَو آتِكُمْ بِشِهابٍ قَبَسِ لعلكم فَإِذَا جَاءَ أَهَانُودِيَ أَم بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا نُودِيَ أَم بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رب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 يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 Соaways referred on us to passonder question, they